ان الله يفعل ما يريد من كان يظن أ ن لن ينصر الله في الدنيا و ا ل آ خ ر ة فليمدد, فليمدد بسبب الى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن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 ولهم مقامع من حديد كلما أ ر ا د و ا أ ن يخرجوا منها من غم اعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إ ن الله يدخل الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات جنات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 واذ توانان ابراهيم مكان البيت أ ن لا تشرك بي شيئا وطهر بيتي الطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الله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 فكلوا منها واطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا ن ظ و ر ه م وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه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 ك ذ لن ك خ ر ا ا ه لكم لعلكم تشكرون. لن تشكرون ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى م ن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 ن ا س بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الذين الله لقوي عزيز الذين إن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 والذين كفروا وكذبوا باياتنا ف أ و ل ئ ك لهم عذاب مبين والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أ و ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن إ ن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه و إ ن الله لعليم حليم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله ل ع ف و غ ف و ر ذلك ل بأن ا ل ه يولد ا ل ل ل ل ي في ا ن ه ا ر و ي و ل د النهار, النهار ف ي ا ل ل ي ل و أ ن ا ل ل ه س م ي بصير ع ذ ل ك بأن ا ل ل الحق ه هو وأن م ا ي د ع و ن م ه موسوعه ا ل و أ ن ا ل ل ه هو ا ل ع ل ي ا ل ك ب ي ر أ ل م تر أن ا ل ل ه أنزل م ن ا ل س م ا ء ماء فتصبح ا ل أ ر مخضرة ض إن ا ل ل ل ه ط ي ف خبير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 لا ت ق ع على النابلسي أ ر ض إلا للعلوم ا ل ا س ل ك لكل ف و ر أ م ي ه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 إ ن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ز ب ا ب ا ولو اجتمعوا له و إ ن يسلبهم ا ل ز ب ا ب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما ق د ر الله حق قدره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 يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا خير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هوج تباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج مله ابيكم إ ب ر ا ه ي م هو سماكم المسلمين من